بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وعلقت ما فيها وتخلت وأذنت إلى ربك كرحا فملاهي فأنا مموت يا كتاب رأبي يميني فسوف يحاسب حسابي. فسوف يرعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لا تركب طبقا طبقا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب